والذين انتخذوا Amen. Oh. وغالی وهو الثميع البصير ليس كمشري شيء وهو الثميع البصير I'll be Mm hmm. Oh. Be. <laughs> I'm coming حرز ومن كان يريد حرف الدنيا نعسي من غا ومن of Oh. Yeah. لا غفور شكور. أم يقول والكرسرون لهم عذاب شديد ولو الفسط الله عنقا لعباده لبغوا ولا لا لا وهو الذي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ One, One. that failed in Amen. <laughs> وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ Amen. فمن غفى وأصلح فأجرون می‌خوام Hey, right, hey. Right. مرکا جائعی موسیقی ایدی Yeah there.